بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون لا ترونا الجحيم ثم لا تروناها عين اليقين. فَلَتُسْأَلُنَّ أَهْلُ مَا هُمَا إِذْ نَعِينُ